Meheta kumulati, arudlo anakum wa echo wa tukum, min arudlo atiwaum, meheta unisa, ikum warabea, ibukum. Warabea, ibu kumulati, fiyhojurikum, min nisa. عليكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رحيما